ابزيان ابو مهجة السهرا وصادتك يا قمر عدنان هذا بعد يجي ابوها امير المؤمنين ابزيان ابو مهجة السهرا يا قمر عدنان وما ظل تذكرك اسير ابو اليت تذكر يوم سايلها وعلى خذها الدمع سايل من اخوانك من تريدين يا زيانبيلك كافر نادتني يا ابو الحسني نادتني يا ابو الحسني القلب اختار ابوه فاضي غيور ولادك العباس وبحضرت ما تحملوني شوي زيانة بيومنا موجود ظلها ما حد يشوف وتعليها وتعليها بدون خمار تطب الشام والكوفة عن حمايتها سيفك وين وصولاتك المعروفة ترضى الشمر يجتمع يضرب اذجور وسنا انا معذور يا ابويا يا ابويا ما احتمل العذاب وعيني عاني واشكو في القطيع وراسي المنصاب انا رغم العذر يا ابويا ترى قلبي من عذابك ذاب وحقك لا سلام راسي فنيت الجيش بالميدا <تصفيق> اسمعوا تحمل شوي زينب هذا مفاضل زينب يومنا موجود ما حدها تكلها دار ولا خدها اللطم صافي ولا ظلت بدون خمال ولا حد كسر لأضلوع ونبت بالصدق بسماء ولا نختني وتواني أتأبد يا فارس الفرس ما تحمل أمير المؤمنين يا ولدي لا تأذيني بذكر مصيبة ثم محسين مو على قلبي أشوف اللطمة فوق العال ولوما قيدت عزمي وصيت سيدال كونان نبخت الصور من غاضي فنات الإنس ويالجه أنا معذور يا أبويا وانت يا الأبو معذور ليه ليش يا ابو مصايب فاطمه الزهراء لقتها زيانه في بعاشكور وكل اللي جرى على وكل اللي جرى على من ضلع امهيل مكسور ومن لقمه ومن كسرت ضلع فاطمه لحسين الذباح عطشه بيد الدعاء واسالك الدعاء انا عتبي عن اخوك حسين ما هو اللي تقطع ولا عن سهام في نحراق قوى من الظهر شاله لا تجين لا تجيب يدوس الشمر بالعاله